وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ وَلَقَدْ أهلكنا اشياءه فهل من مدكر فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الذبر وكل شيء فعلوه في الذبر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقيم ان المتقين في جنات ونهر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحيم علم القرآن علمنا الفرقان خلق الإنسان, خلق الإنسان علمه, البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان شَمْسٌ وَقَمَرٌ لِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ووضع لا تظلم في الميزان الا تظلم في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للامان وَنَضَّ وَضَعَ هَذِهِ الْأَمَانِ فِيهَا فَاتِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ فِيهَا فَاتِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ وَالْحَبُّ ذُو يَوْمَ الْحَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِي أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ خَالِقَ الْخَالِقِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ, من نار بيكما تكذبان فبي أي آله